وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن ما أنشأنا قرونا فتقا ولعليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا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 نصيب مُنصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا فيقولوا ربنا لولا لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا مثل ما أوت يوموسا، أو لم يكفروا بما أوت يوموسا من قبل قالوا سحرا يتظاهرا، وقالوا إن بكلم كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منه ما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين